بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم لشتى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَدَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْيُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تنظى لا يصنىها إلا الأشق الذي, الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بيت غراء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى